غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا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 وإنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخل أنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله إن الله لعفو غفور وَأَنَّ الله هو العلي الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ في مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء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 كفروا منكر يكادون يسطون بالذين يتلؤون عليهم آياتنا قل أفأنبئ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 كُلُّ الله إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, وافعلوا الخير لَعَلَّكُمْ تفلحون. الله أكبر. الله أكبر وجاهدوا في الله حق جهاده هو وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا, وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون قيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولانا فنعلم المولى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 দেখুন রিয়াজু সালেহীন প্রতি সোমবার সন্ধ্যা ছটায় আপন সম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়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 to implement the convincing Islamic-com-educational formula to excel in your career. Dekhun, Career Guidance. Prati Ravivar Rajshad Shattay, Apunash Shamprachad. Shakaal Shaday Notay, Bangla Deshe. Beast TV Banglaaye. Quran, Akta Churanto Bhartta. Maha Vishay, Maha, bishay, Maha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 शाई आब्दुर रहमान मदानीर आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 سَمَّ رَبُّهُ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ ذَلِكَ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر Buy in হে আল্লাহিদা আল্লাহ শু রি سَيَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهم اللهم وكما نصرت أولياءك في بدر يوم الفرقان نسألك اللهم أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم يا سامع كل نجوى ويا عالم كل شكوى ويا كاشف كل بلوى نسألك اللهم أن تكشف الغمة عن هذه الأمة نسألك اللهم أن تكشف الغمة عن هذه اللهم كل إخواننا اللهم كل إخواننا المطهدين في دينهم في كل مكان إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا ووحد صفوفنا واسلوا السخائم صدورنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أذنيت على اللهم صل وسلم وبارك على هذا البشير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لك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 जार्ध्यम बोझा सहज हो जाए इ बुनियादी शिक्षा साधारण उदाहरण प्रति बुधवार प्रत दस टेब सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टाइम इस बुके सब चेजिटी बु आल्लार पक्ष होते মানুষের প্রতি চূড়ান্ত বার্তা চলুন এটা পড়ি বুঝি এবং অনুসরণ করি